يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن الحياة إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إن كنتن تررن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن في مشهد رائع جميل